وَأَنزَلْنَا صُرُفًا فِيهَا ذَا الْقُرْآنِ لِنَاتٍ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَ يستغفروا ربهم ويستغفر ربهم إلا أن تأيهم سنة الأولين أو يأيهم العذاب قبلا وما نُسِيَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ويجادل الذين كفروا بالباطل ليزهض به الحق واتخذوا آياته وما أنذر هزوا ومن أظلم من من ذكر يرى بآيات ربي فاعرض عنها ونسي ما قدمت يذا إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه في آذانهم وقر وأإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل له موعد لينجد من دونه موئلا، وتلك القراءات لكنهم لم ما ظلبو وجعلنا لهم لكيهم موعدا، وإذ قالوا سالفة تاهوا لا أبرح حتى.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 فلما بلغ مج مع بينهما نسي أحطهما فتَقَذَّسَ بِلَهُ فِي بَحْرِ سَرَبَ.